ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم, جهنم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن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 يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن أن يبدلوا كلام الله قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما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 وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم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 لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إجعل جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما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 فعلم مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما